إن الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور أم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 لَنْ يَرُزْقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى الذي يَمْشِي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 فإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتوا به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا